119. وقليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون 110. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 111. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ك ربك من بيتك بالحق وَإِنَّ وإن فريق من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساخون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعذبك الله إحدى قايتين أن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 تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنني ممدكم بألف من الملائكة بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عدل الحكيم إذ يغشيكم النعاسه من وهو عليكم من السماء وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط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 فضربوا فوق الأعناق فضربوا فوق الأعناق منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وما يشاق إلاه ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقوا وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدباء ومع فَلِقِتَالِ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ تَحَيُّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ فَقَدْ باء بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ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 فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدوا لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولن 119. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون 110. إن شر الدواب عند الله الصم البكم, الصم البكم الذين لا يعقلون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 رئ و قلبه وانهم اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه وعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل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 Allah'a emanet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 اِذَا تَتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَوَنَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هذا إن, هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا لِلَّهِ مَا إِنْ كَانَ هَذَا هو الحق مِنْ عِنْدِ السماء أوئتنا أوئتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون وما لهم إلا أذبهم <ساتي> الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن يصدو ليصدوا عن سبيل الله فسيوفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم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 لقد مضت سنة الأولين وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن يذتوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فعلموا أن الله مولك وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول, وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم, إن كنتم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 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم في أتون فثبتوا واذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلون وتذهب لحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ورقاء الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإنني جار لكم فلما ترأت الفئتان لك صعل عبده وقال إني بريء وقال إني يقول المنافقون والذين نفقو بهم مرض غرها أولاء غرها أولاء أئذنهم وما يتوكل على الله فإن الله فإن الله عزيز حكيم توفى الذين كفر الملائكة يضربون وجوههم يضربون وجوههم وعدبارهم وذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت عيدكم وأن الله ليس بظلام للعبد كذب يال فرعون والذين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 فأنهم في الحرب فشرذ بهم فشرذ بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإنما تخافنم يلقوا من قوم خيانة ثبذ إليهم على سواه إن الله لا يحب الْخَ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعت من قوة ومن الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا منهم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 صلى <تصفيق> الله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 119. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم, لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم 111. فكلوا مما غنمتم حلالا وَإِذَا وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ مَا فِي أَيْدِي كُمْ مِنَ الْأَسْرَأِيْعِ عَلَى اللَّهِ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرٌ فِي قلوبكم خيرا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 والذين آووا نصر أولئك بعضهم أولياء وبعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم شيئا ما لكم من ولايتهم شيئا حتى يهاجروا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 إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهجوا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين أوى ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض